بشير ونذير فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكمة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب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 وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلْسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ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 ونجَئِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُنَّ ما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لمشهتهم علينا. قالوا آتَقَنَ الله الذي آتَقَ كل شيء، وهو خلَقَكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كُلتم تستترُون أيشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 وقيضنا لهم قرنا فزين لهم ما بين أيديهم وقيضنا لهم قرنا فزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحط عليهم القول فيهم من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس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 لا إله إلا أر لهم فيها دار الخلד جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء.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 مع ما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب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 وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسمع الإنسان من دعاء الخير وإمّسه الشر فيؤس قنوطا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّأ مسّته لا يقولا لا يقولا إنها ذلّي وما أظن الساعة قادم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 سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية اللقاء Kerana segala